سَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَا هِيَ تُنْقِلُ قُلُوبُهُمْ وَأَسِرُّوا الْمَجْوَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوهَا أَلْهَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَسْتَؤْنُ 129. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم 120. بل قالوا أضغاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأس ثِيَابَ آيَاتِ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يَسَ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا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 فَصَبَقَنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن مَّشىَاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ سَائِهَا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بِرَبِّهِ مِنَ الْكِتَابِ جَاءَ بِهِ لا تَظْلِمُوا وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا أُنْسِخَ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَ كَادَ وَهَمُ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا تَخَذْنَا هُمْ مِن لَّدُنَّا إِن كُن مَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مما تصفون وَلَا غُمَامَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِبَادَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خذ آالهَةَ مِنَ الأأَضهُم ي شِرُون لَ كَ فيِيهِ مَا آالهَةٌ إَِّ اللههُ لَ فَسَدَتَ فَسبَ خَانَ اللَّ رَّ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 وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من كذلك نجذيه جهنم كذلك نجذي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتخا ففتقناهما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 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الذي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ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 نَمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ صُمٌّ دُعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم ذي الغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك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 قَالَ بل رَبُّكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَذَاهِلَ أَكِذَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ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 قال أفتعبدون من دون الله مَا لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقنون قالوا حزقوه وانظروا وآلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني ذردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِمَا فِيهِ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً نبي امرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه واعتا الزكاه وكانوا لنا عابدين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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَا دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أنْتُمْ شاكِرون وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأُفْقِ الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا ذُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَجُوبَ إِذَا رَبُّهُ أَنِّي مَا السَّن يَضْبُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَوَنَّ أَلَنَّمَا قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَاذَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَن سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نابى ربه رب لا تذرني فَ وَآ تَ خَرُ الواالسين فَسجبنا لَهُ وَهَبنا لَ يَحيا وَفْلَحنا لَ زوجَ إنهُ كانوا يسَارون في الخرات وَبَعونَنا رغب وَرحب وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت سرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه مَتَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرار على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّى الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كفروا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ إِنْ